بسم الله الرحمن الرحيم صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزته وشقاء، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.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 فطفق مسحم بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على قرصي جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمري رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 قال رب فأنظرن إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين